إن الله يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَى الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَى الْهَدِيَ وَلَى الْقَلَائِدَ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 اتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق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 فمن اضطر في مَخْمَصَةٍ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ ماذا أحل لهم قُلْ أحل لَكُمْ طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أهدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الْآخِرَةِ من الخاسرين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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم, ولكن يريد ليطهركم وليتم يريد نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقررتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَلْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ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 فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وَجَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ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 فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمان وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله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 يخرجوا من النار وما هو بخارجين منها ولهم عذاب. السارق والسارقه فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم.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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يشاء وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله اللَّهُ يطهر قلوبهم قُلُوبَهُمْ في فالدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَفِ بِالآَفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور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 أبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره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 والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وي يُنَزُّكَات وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 أولئك شر كانوا أولئك كانوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمننا وقد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 إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْ لَغَوَاءٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ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 وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا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 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْ وَصَمُوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ بَلُّ مَرْيَمَ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 المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تولوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تتبعوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضلوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَظَلُّوا كَثِيرُ وَظَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون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 فَمَنْلَمَ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا بالله إن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان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 كهيئة الطير بإذني فَتَنْفُخُ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني وإذ تُخْرِجُ الموتى بإذني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 قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماء من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِّ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَلْتَ لِلْنَاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ